اللهم رد هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوشيلة والقبيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته إنك لا تفلف المعاد